وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتلم بسليماً كثيراً وبعد فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع الشطر الثاني من الدليل الأول من أدلة الأحكام أو كما عده المصنف الدليل أكثان من أدلة الأحكام وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان أقسام السنن والتي أولها وأعلاها درجة السنة القولية وبينا ما يندرج تحت السنة القولية من أنواع لننتقل إلى السنة الفعلية وهي القسم الثاني من أقسام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال المصنف الثاني سنة فعلية المقصود بها الأفعال النبوية التي أريد بها التشريع للأمة ويعرف كونها أريد بها التشريع بقرينة تدل على ذلك وهذا على العكس من الأصل في الأقوال النبوية فقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأصل في الأقوال النبوية أنها تشريع للأمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق وأشار إلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم فمنه قلنا بإن الأصل في الأقوال النبوية أنها للتشريع إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك أما في السنن الفعلية فلأن الإنسان يحتاج إلى أفعال كثيرة قد يكون منها التشريعي ومنها الجبلي ومنها العادي ونحو ذلك فلا بد لكي نميز الفعل التشريعي من غيره من قرنة تدل على ذلك قال المصنف والسبب أي في كون الأفعال لا تدل ولا تنسب إلى الشرع إلا بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له من الحركة والتصرف ما لهم والأصل في الإنسان أنه حي متحرك وتلك حركة غالبة في العادة لحركة يقصد بها التوجيه والتعليل والبشر يفعلونها بالضرورة من غير توقف على وحي يرشدهم إليها ويعلمهم إياها وطبعا هنا يقصد الوحي التشريعي وإلا فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد هبى كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه ومعيشته ومنه قول الله تعالى قدر فهدى وقول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذه الهداية تعرف بالهداية العامة وهي هداية المخلوقات إلى ما فيه قيامها وحياتها المخلوقات عموما من إنس وجن وحيوان إلى آخره قال فكان الأصل أن تكون الحركات النبوية من هذا القبيل حتى يوجد ما يدل على إرادة التشريع وكما قلت بإن الإنسان له حركات جبلية أمور اكتسبها من العادة والبيئة التي يعيش فيها كأكله وشربه ونومه ونحو ذلك ومشيته وحركته هذه أمور يدخلها أمر الوراثة أو الطبعة أو العادة أو المشاهد الملاحظ المألوف فلهذا قلنا بإن السنة أو بإن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التشريع إلا بقريمة قال وفهم ذلك يحتاج إلى تصور أنواع الأفعال النبوية فإليكها أولا ما وقع من الأكعال انتثالاً منه صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر به كسائر أمته وهذا يعرف عند علماء الأصول بالفعل التطبيقي الفعل التطبيقي بمعنى إيه؟ أنه يطبق ما أمر به فينتثله فعلا كغيره من الأمة الذين أمروا بهذا التكليف أو الشيء مثل إقامته الصلاة وصومه رمضان وحجه البيت ونحوها فهذه أفعال تساوى فيها مع غيره من المكلفين فليست داخلة فيما يقال قصب به التشريع بل يقال قصب به الانتثال أو التطبيق كما قل الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وآله وسلم لنسميها الفعل الجبلي الفعل الجبلي الذي يجد الإنسان نفسه مدفوعا إليه يفعله بحكم طبيعته وجبلته من قيام وقعود ونوم وركوب وسفر وإقامة ومشي وأكل وشرب ولبس وقضاء حادة ونحو ذلك مما تجري به عادة البشر ومنه ما يحبه أو يكرهه طبعا كحبه صلى سلم للحلو البارد وكراهته لأكل وكراهته لأكل الضب مع أنه أكل على مائبته صلى الله عليه وآله وسلم أكله خالد بن الوليد بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وقد علل انكناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكله بماذا بأنه شيء لم يكن موجودا في بئته التي نشأ فيها فيجد نفسه تعافه الضبط ألا تعرفه نعم ضبطها يعني هو الضبط نعم هكذا مضبوطة قال فحكم هذه الأفعال أنها لا تعد من التشريع لوقوعها في العادة من غير قصد أو بمقتضى الحاجة والضرورة كما قلت يجد الإنسان نفسه نجفعا إليه كيف يجلس كيف يمشي يمشي بسرعة أم يمشي ببطء يمشي رافعا رأسه إلى أعلى أو منكسا رقبته إلى أسفل كل هذه الأشياء يفعلها الإنسان ولا يدري كيف يفعلها ولا يقصد بها شيئا إلا أنه مدفوع إلى هذا الشيء لأجل هذا يقولون بأنها أفعال جبلية أو عادية يعني أكبر حجما منه هو يعني قريب الشبه ما يعرف بالنبي يسميه ايه في الشرع السحالي لا هي الحرباية المشورة بالحرباية هذه هو اكبر حجما منه لكن في الشكل العام شبه ايه بس اكبر حجما شوي نعم قال وشبيه بهذه الافعال نوع مسكنه هل كان منطبق واحد او اثنين او ثلاثة هذه مسائل أيضا العادة هي التي توجهها وتتحكم فيها أو مشربه ومأكله وملبسه من لون أو صفة خياطة أو نحو ذلك مما هو جار على أصل الإباحة فهذا ليس مما يندرج تحت التشريع وإنما حكم مجرد فعله وتركه سواء يبقى ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله باعتبار أنه تشريع وإنما فعله إما لأنه يرتح إليه أو يجد نفسه مقبلة عليه أو لأنه أمر مألوف في بيئته التي نشأ فيها فكان يسير البيئة التي نشأ فيه فمثل هذه الأمور لا تنسب إلى الشرع ولا يقال فيها إيه؟ إنها فعل تشريعي وإنما يقال فعل جبلي أو عادي أو نحو ذلك إلا أنه لا بد هنا أن نفرق بين ما جاء الحث عليه من هذه الأفعال فهي وإن كانت في ظاهرها تفعل بنقطة الجبلة أو العابة إلا أن حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها كالنوم مثلا على الشق الأيمن أو مستقبل القبل أو الأكل بطريقة معينة مثلا بثلاث أصابع أو بجلسة معينة تمنع انتفاخ البطن وامتلاءها ونحو ذلك فهذه أمور دخلت في التشريع من باب الحث عليها مثلا هذا من جه الأشياء التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي في ظاهرها جبلة أو عابة أيضا هناك أمور أخرى يظهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلفها في أمور معينة كأت أو جلسة معينة أو شرب او نوم او قيام او مشي او نحو ذلك يلاحظ ان نفسه لم كان يتكلف صفة معينة ويحافظ عليها او يفعلها في غالب احيان فمثل هذا ايضا ينسب الى السنة التشريعية وليس الى السنة الفعلية الجبلية او العابية يبقى من في الافعال التي ظاهرهم الجبل او العابة امرين إذا جاء معها حك على فعلها فتفعل باعتبارها إيه ثم فعلي أو إن النبي صلى الله عليه كان يتكلف الاتيان بها فتكلفه صلى الله عليه وسلم الاتيان بها يدل على إن لها ميزة أو فضيلة عن غيرها مما لم يواضب عليه وهذا في الحقيقة مشهور من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فعندما مثلا يقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ينحط هذا إيه وهو أكيد الناس يرونه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد فلماذا صرح بها ليشير إلى إنه قاصد لهذه الجلسة وهذه الأكلة ففهم يا جماعة يعني الآن الناس الشيطين الناس يرونه وهو يجلس هذه الجلسة أو يأكل بهذه الطريق أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد الناس الشيطين ولا لا؟ شيطين فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الناس قد يحمل هذا التصرف منه الذي رآه يفعله على إنه مسألة عادية أو جبلية نبه إلى كونه من السنة الفعلية بالحديث إني آكل كما يأكل العد وأجلس كما يجلس العد فكأنه قال إيه فاقتدوا بي في هذا الصنيع نعم الثالث من أفعاله ما وقع من الأفعال مقصوبا به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته كوصاله الصوم وزيادته على أربع في الجمع بين النساء فالأصل كما قلنا في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع سائر الأمة في الأحكام التشريعية لكن خصه الله عز وجل ببعض الأحكام التي لا يشاركه فيها أحد ومنها وصاله الصوم كان يصوم يومين سلافة وربما أكثر دون أن يفتر بينه ولما أراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتأسوا به في هذا الصنيع قال ماذا إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فقوله إني لست كهيئتكم يشير إلى أن هذا الحكم خاص به ولا يجوز لأحد أن يشاركه فيه فإن كان لا محال تفاعلا فإلى ها السحر يعني يريد أن يواصل أصلى ما يباح له في هذا الوصل إيه؟ أنه يجعلها وجبة واحدة في الفطور والسحور عند الصحر أما غير كده فلا يجوز أن يصل يومين أو ثلاثة بعضها ببعض دون أن يفطر أو يتسحر وطبعا قوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيل طبعا المقصود بها أن الله عز وجل يفتح عليه من أنواع المعارف والمحامد والثناء على الله تبارك وتعالى ما يشغله ويعوضه عن كثير من الطعام الحسي وهذه مسألة والله مجربة لو أن إنسانا له هدف معين فإنه يشغل بتحصيل أسباب الوصول إلى هذا الهدف عن أكله وشربه أم لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الأكبر ما هو هداية الناس وهذا لا شك يحتاج إلى جهد جبار ثم إن الله تبارك وتعالى كما قلت فتح عليه من أنواع المعارف والمحامد والثناء على الله عز وجل ما يغنيه عن كثير من الطعام الحسي على حد قول القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضاء به لها بوجهك كم... لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حاد إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاب كلام واضح ولا لا لها أحاديث من ذكراك يعني عندما يلهج الإنسان بذكر الله تبارك وتعالى ويستغرق في هذا الذكر قولا وتدبرا وتأملا فإنه يشغل عن كثير من الزاد الحسي ده معنى البيت الأول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد لها بوجهه كنور يستضاء به فلما إن الإنسان ينصب وجهه لوجه ربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقابله بإحسان فينصب وجهه لوجه عبده ما دام متوجها إليه وتصور إنسان بهذا الوصف ألا يفيض الله عز وجل عليه من نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات ما يجعل وجهه يصطدئ به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير أو عدها كلما النفس تميل إلى الكسل والتواني والقعود عن الطاعة يقول له إيه؟ إصبري فغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه نسأل الله تعالى من فضله فأقول هنا بقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم ظهر إن الوصال حكم خاص به صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك جمعه صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة في حين أن الله تبارك وتعالى شرع للأمة أربعة فقط كذلك أيضا مسألة الهبة أن تهب امرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته بالطبع فهذا خاص برسول الله بدليل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين لذلك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ختمت الأيب إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين فهذا حكم خاص بك دون غيرك مسألة الوهب إلى غير ذلك لكن الأصل كما قل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع سائر الأمة في الأحكام الشرعية إلا ما جاء الدليل ب تخصيصه بهذا الحكم دون غيره، ومسألة الخصوصية هذه يمكن أن ينفرد بها بعض أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ذكرنا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم خص ببعض الأحكام دون سائر الأم، فهل يجوز هذا لبعض أمته؟ نعم، وقد وقع لأبي بردة ابن أبي نيار رضي الله تعالى عنه. كان قد ضحى بجذع دون السن فأضحى بشاة دون السن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي جذعة سمينة فهل أضحي بها قال نعم ولا تجزء عن أحد بعدك فأدحكم بخصب مين بهذا الصحابي فلا بأس أن يخص بعض الناس ببعض الأحكام لكن ذا بيكون في وقت نزول الوحي أما بعد انقطاع الوحي فأصبح الناس أمام شرع الله عز وجل سواء قال فحكم تلك الأفعال بقاؤها على الخصوصية ومن هنا بيسموها في الفقه أو في الأصول الخصائص النبوية وطبعا الخصائص هذه ممكن تكون متعلقة بالقلب ممكن تكون متعلقة بالأحكام العملية ممكن تكون متعلقة بالفضائل فمثلا بالنسبة للأحكام العملية ذكرنا مسألة الوصال ومسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ومسألة الهبة طيب بالنسبة للمسائل القلبية قوله صلى الله عليه وسلم إني أو قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم المسائل مسائل الفضائل طبعا المعجزات الحسية التي أجرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تأييدا برسالته وكذلك الفضائل التي خص بها دون سائر العالمين بل دون الأنبياء أيضا كقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس الحديث فهذه كلها دخل في باب الإيه؟ باب الخصائص النبوية يعني الأمور التي اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره قال الرابع ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب كصفة الصلاة والحج وهذا يعرف أيضا بالفعل البياني يعني يأتي نص مجمل في الكتاب فيه تكليف بعمل معين. أقم الصلاة، طيب، كيف نصلي، وكم نصلي، ومتى نصلي؟ إلى غير ذلك، السنة الفعلية تبنت بيان هذا كله. طيب، ولله على الناس حج البيت، كيف نحج، وكم مرة نحج؟ فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فحج بحجه صلى الله عليه وسلم مية أربعة وعشرين ألف صحاب. في الحجة التي تعرف بحجة الوداع كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج فنقلوا عنه حجته بكل ما اجتملت عليه من أركان وواجبات ومستحبات بل ومباحات أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله حتى الأماكن اللي نزل فيه وحتى الدابة اللي اركب كل هذا ذكروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي قال لهم كذوا عني مناسككم يبقى صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس ليبين لهم صفة الصلاة المشروع وكذلك حج أمامهم ليبين لهم صفة الحج المشروع ولكن هذا لا ينافي البيان القولي كذلك فالبيان بيان المجمل ليس قاصرا على البيان بالإيه بالفعل لكن من المعلوم أن البيان بالفعل أوقع من البيان بالقول البيان بالفعل أوقع في النفس وأرسخ في الذهن من البيان بالقول يعني ممكن الآن أحفظك حديث أو أحفظك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانت شغل يوم أو اثنين أو ثلاثة لم تصل مثلاً عندما تحاول أن تستحضر ما قلته لك من صفة الصلاة تنسى كثيرا لكن لو قمت أنا ومثلت أمامك صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم أن الشيء العملي بيستقر في الذهن أكثر من الشيء النظر ولهذا كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نراه فرد بما لم يذكره غيره أم لا يعني جلسة الاستراحة وردت في حديث مين من الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك بن حويم واشتهر بذلك ليه لأنه بيقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ونحن شباب متقارب كانوا عشرين شابا متقاربين في السن، قال فأقامنا عنده عشرين ليلة، فلما ظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركناهم، ثم قال وحديث صلى كما رأيتمون أصلي أيل المين أيل المالك بن الحويرف ومن كان معه. فالظاهر إن المدة اللي أقاموا فيها عند النفس صلى الله عليه وسلم كانت مدة قصيرة لم يسعفه الوقت لبيان الواجبات والشروط والأركان والمستحبات ونحوها فعمل إيه؟ المدة مضت، وسوف يذهبون ولعلهم لا يرجعون فكان الطريق الأقصر في التعليم إيه؟ أنا هصلي وانظروا صلاتي هي بالصلاة الكمية فلذلك كان مالك بن الحضيريث يذكر أشياء لم يذكرها غيره لأنه أقذها بطريق النقل لكن كما قلت لا يمنع البيان الفعلي وجود البيان القولي فعدد الصلوات جاء بالبيان الفعلي أم البيان القولي؟ جاء بالبيان القولي أولاً خمس صلوات افترضهن الله عز وجل في اليوم والليل طيب ثم جاء البيان الفعلي بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس الصلوات في كل يوم بين يد أصحابه في المسجد في صلاة الجماعة فأكد الفعل القول طيب الأنواع الزكاة أو فيما تجب الزكاة بيان الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طيب آتوا الزكاة من كل ما يخرج أو من كل ما يرزقه الإنسان ولا في أشياء معينة وفيه نصاب معين وفيه شروط معينة لا شك فيه أشياء تخرج فيها الزكاة وأشياء لا زكاة فيه فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم مسألة النصاب عخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى ثم حولان الحول لتأكيد هذا الغناء الذي أشر إليه في الحديث. ثم مسألة ما يجب نص العشر ولا العشر ولا ربع العشر بالترتيب عشر في الأشياء التي لم يبذل المرء فيها جهدا ثم نصف العشر فيما كان فيه جهد ثم ربع العشر في أشياء معينة اللي هي الذهب والفضة والمال ونحو ذلك ده أيضا ذهب أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أم بفعله بينه بقوله فالبيان يكون بالقول ويكون كذلك بالفعل لكن كما قل البيان بالفعل بيكون أدلق وأعمق أثرا في النفس من البيان بالقول فعندكم مثلا مثال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع يجعلوها عمر فقط ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان نوى إن, إن يحج قارنا وساق الهد فلما أمرهم أن يحلوا فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل عملوا إيه لم يبادروا إلى التحلق حتى دخل على أم سلمة مغضباً وقال مالي آمر بالأمر فلا أتبع. ما كت شعادة الصحابة؟ كت شعادة لا يربع استغفر الله ذا كان في صلح حديثي كان في صلح حديثية نعم كان في صلح حديثية لما طبعا الصحابة كانوا في شوق بالغ لعمرة والتواضي البيت فلما حدثت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم ورسل قريش وانتهى الأمر إلى أنهم يرجعوا هذا العام على أن يأتوا في العام المقبل لألا تعير طريش بأنها أخذت على غرة ونحو ذلك فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل ولم يكن قد أحل هو فلأن شروط الصلح كانت قسية بعض الشيء على الصحابة وكأنهم رجوا أن ينسخ هذا الحكم, هذا الحكم ويتيح الله عز وجل لهم الفرصة ليذهبوا إلى مكة ويحققوا هدفهم الذي خرجوا إليه صبروا أو تلكعوا بعض الشيء رجاء عفو الله عز وجل ورحمته بهم وتحقيق لما يسمعوا الأمر نتجه على الفور ماش معنا المرة براءة؟ لماذا هذه المرة تلكاؤه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلم وقال ما لي أمر بالأمر فلا أتبعه فقالت اخرج عليهم ولا تكلم أحدا منهم ثم دع حلقك فليحلق لك هو ده هنا الـ البيان بالفعل كان الأول احلقوا او تحللوا لا ما طبعا ما أقولش لا استغفر الله ولكن تلكاؤه لأن المسألة تحتمل يمكن الحكم ينسخ ولا حد. فلما خرج نب صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت به أم سلم رضي الله تعالى عن أقبل القوم بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً. إزاي نب صلى الله عليه وسلم يأمر ومن ودرش إلى الأمر إهل قرآن حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً. فشوف الفارق بين البيان بالقول والبيان بالفعل فالبيان بالفعل كما قلت أبلغ أثراً في النفس ولكن على كل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذات قال فحكم هذا النوع من الأفعال اللي هي البيانية أنها تشريع للأمة فإنها منبرجة تحت عموم قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو صلى الله عليه وسلم بين المأمور به بفعله ليقع الانتثال على تلك الصفة من أمته كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقال وقد حج بأفعاله لتأخذوا مناسككم فأمر أمته أن تقتدي بفعله في واجب ذلك ومندوبه وهذا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير فالتأثي الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في باب دون أبواب وإنما يكون في كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم سواء تعلق بباب عبادة أو باب معاملة أو باب خلق أو باب أدب أو أي شيء بل إن فرط المحبة يدعو إلى موافقته صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته حتى الأمور العادية اللي إحنا خرجناها من التشريع أو الأمور الجبلية اللي خرجناها من التشريع لو إن الإنسان صدق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيجد نفسه مدفوعاً إلى تقليده حتى في الأمور العادية. يمشي الزّ، يجلس الزّ، يتكلم الزّ، يأكل إيه وما يقولش إيه، يحب إيه ويكره إيه. هذا في الحقيقة بيكون الدافع إليه هو إيه؟ فرط المحر. وإن لم يأكل متعلقاً بتشريع لكن هو المحب المحب شأنه إنه بيتعلق بأي أثر من أثر محبوب حتى لو كان المكان الذي يمشي فيه وده معروف ومشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله قال الخامس من أفعاله صلى الله عليه وسلم أو الخامس من الأفعال ما وقع من الأفعال اتداءا وليس هو بواحد مما تقدم يعني له انتثال لأمر أمر به ولا فعل جدلي أو عادي ولا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل بياني يبقى إيه هذا قسمان أولا ما ظهر فيه قصد القربة كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا طبعا بنقول صلاة التطوع باعتبار إنها من جنس الصلاة والصلاة أمر مطلوب ولا لا أمر مطلوب وهل يطلب إلا فعل فيه خير وتترتب عليه مصلحة أم سوى ذلك ما الذي يطلب من المكلف الأمر الذي فيه خير لنفسه ولغيره فعلمنا من كون الصلاة مطلوبة أنها تعل خيري وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الواجب العين على كل مكلف خمس صلوات في اليوم والليل طيب ما زاد على ذلك من جنس هذه الصلاة يأخذ حكمها باعتبار إنه خير ولا لا باعتبار انه خير فيندرج هذا تحت قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ولا لا هذا باب خير طالما ان احنا قلنا ان اصله خير فطالما اصله خير يبقى فرعه ايضا خير الا ان يبلغ بالمرء درجة الافراط فعندئذ يمنع منه خشية الانقطاع عن الفريضة يعني لو ظل يصلي ليل نهار فهذا يحمد ام يذم يذم لماذا لانه قد يأتي على المرء في وقت من الاوقات بالانقطاع عن الفريضة التي تلزمه في كل وقت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا نعم وصدقة التطوع كذلك ايضا الصدقة امر خير فعندما يزداد منها فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان لا يدخر شيئا لغد ولما كان راجعا من غزوة حني تكاثر عليه الأعراب حتى اضطروه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه يعني ظلوا يزاحمونه وهو يتأخر حتى تعلق رداءه بشجرة فقال أيها الناس والذي نفسي بيده لو أن لي بعدد هذه العضاة والعضاة شجر له شوك. كثير الانتشار في البادية أو في الصحراء لو أن لي بعدد هذه العضاة نعما أي ماشية لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا هيئسموا كل هيخلي النفس حاجة هذا شأنه صلى الله عليه وسلم حتى يعني صدق فيه قول القائل تعود بسط الكف حتى لونه تناها لقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوْحِهِ لَجَادَ بها فليتق الله سَائِلٌ الأبيات واضحة ولا مش واضحة؟ يعني تعود بسط الكف إيده مبسوطة دائماً حتى لو أراد أن يقبضها أنامله لن تطاوعه لأن الأنامل هي ايه؟ بداية القبض يعني لو الأنامل ما ترفعتش للقبض مش هتنقبض اليد تراه إذا ما جئته متهللا يعني هل رأيتم؟ مسؤولا بهذا الوصف يعني لا شك إن الإنسان عندما يعطي سائل يتبرم به أو ربما يتضايق من داخله وإن أعطاه خصوصا عندما يكون يعني عنده إلحاح في المسألة أو نحو ذلك لكن درا فراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائلك كأنك أنت اللي جيت تعطيه وده في الحقيقة من فقه النفس لأن المر الذي يدل الإنسان على باب من أبواب الخير وعمل يستظل به الإنسان يوم القيامة هو صاحب فضل ومن على الإنسان والسائل جاي لمصلحة نفسه آه ولكن لو قدرت أنا وأنت كمسؤول إنه بيفتح لي باب من أبواب الطاع ربما أكون غافلا عنه لشكرته وبادرت إلى إرضاء وضح الكلام ولا لا؟ طيب هو البحر طبعا ذيت هو البحر واضح والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله يعني بره إيه؟ وبحر كما يقولون ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل لأن طبعا لما يجود بروحه غلاص يموت يعني طبعا هذا ليس كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضح جدا ونحن مطالبون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر خصوصا ما يظهر فيه وجه من وجوه التقرب إلى الله عز وجل الأمر الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة هو وطبعا كان ينبغي أن يشير هنا إلى مسألة أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه ونحو ذلك ولكن لعله هنا أراد أن يربط المسألة بالأحكام العملية دون الأحكام السلوكية أو الأخلاقية القسم الثاني من الأفعال التي لا تندرج تحت واحد من الأقسام الأربع الماضية ما لم يظهر فيه وجه القربة فغايته أن يكون مترددا بين عبادة وعادة فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والإباحة تشريع مثاله في الصحيحين أن رسول الله سلما نزل المحصب وهو اسم موضع بين مكة ومنى وإلى منى أقرب ويسمى الأبطح أو الأبطح فاختلف الصحابة في هذا النزول هل هو تشريع أو ليس كذلك فنحن قلنا نفس الله قال إيه كذوا عني مناسكا كان جملة أو من جملة ما فعل أن نزل هذا المكان فهل نزل هذا المكان لأنه متعلق بمناسك الحج ولا لأنه احتاج إلى الراحة في هذا المكان ووجد أن هذا المكان أنشد مكان يرتح فيه مسألة تحتمل كده ولا لا لاحتمالين موجودين فإلى أيهما نجنح اختلف الصحابة في ذلك فكان عبد عمر رضي الله عنهما يراه سنة وكان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس التحصيب أي نزول المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مكان وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه محتاج للنزول فيه أو للراحة فيه إذا لا يعني لا يقبل غيره من الأماكن وليست له ميزة على غيره من الأماكن. وكانت عائشة رضي الله عنها توافق ابن عباس فتقول نزول الأضحى ليس بشنّة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. معروف إن كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم سينزلون في هذا المكان بمجرد نزوله صلى الله عليه وسلم طيب عدد كبير مثل العدد اللي ذكرناه 124 ألف هذا العدد يحتاج إلى مكان فسيح بحيث لو أرادوا أن يخرجوا دفعة واحدة تمكنوا أم لا يحتاج إلى هذا النظر لا شك أنه يحتاج إلى هذا النظا لا شك انه يحتاج إلى هذا النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق بأمتى من أنفسه فكانت عائشة تقول إنه لما نزل هذا المكان نزل فيه باعتبار إنه أفضل مكان يريح الناس ولا يدخل عليهم شيء من الحرج والمشقة ونحو ذلك وأقول الاحتمالين قائمين لكن جانب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما دفعه إليه كما قلت من قبل فرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان بيفعل أشياء كانت تستنكر عليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينظر المكان النبس صلى الله كان بيصلي فيه ويتعمد من يصلي فيه المكان اللي تمشي فيه دبت النبي صلى الله عليه وسلم فيتهد أن تمشي فيه دبت وهكذا في حين إن لو وقفنا على صنيع أبي رضي الله تعالى عنه ربما وجدناه على المقابل من ذلك فثبت عنه رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان إلى مكان معين فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رضي الله تعالى عنه من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاء في حين إن ابنه ابن عمر رضي الله عنه كان ايه كان يتعمد البحث عن المواطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ويصلي فيه. تعلمون قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكعبة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو واسامة ابن زيد وبلال رضي الله تعالى عنه. فظل ابن عمر واقف خارج الكعبة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أسامة. وسأله أين صلى النبي صلى الله وسلم قال صلى في المكان الفلاني ودخل وصلى مكان النبي صلى الله وسلم فالبعض قد ينظر إلى المسألة على إنها تناقض بين الأب وابنه مع ما عرف عن كل منهما من فضل وصلاح وتقوى ونحو ذلك لكن الحقيقة كما قلنا الفارق بين الاثنين ان عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت كان امام عامة يعني كل واحد من الرعية مسؤول منه <تصفيق> من باب قبل سلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته فالامام راع ومسؤول عن رعياته فخشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يتتابع الناس على مثل هذا الأمر فيقول بهم الحال إلى ما وصل إليه أهل الكتاب من تعظيم آثار أنبيائهم واتخاذها مساجد فيهلكوا كما هلفوا وواجب الإمام أن يحول بين الرعية وبين أي شر يمكن أن يدخل عليهم خصوصا في أمر, إيه؟ في أمر التشريع أما ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان رائده في هذا الصنيع محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رائضه في هذا الصحيح محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاللي دفع إلى هذا التحري لآثار النفس سلم وموضع صلاةه ونحو ذلك إنه كان محب متيم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهنا بنفرق بين الاثنين إن اللي دفع عمر إلى هذا الصنيع المسؤولية الملقاة على عاتقه واللي دفع ابن عمر حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لا يعتبر ما فعله ابن عمر شر ولكن كما قلت إيه هي دوافع نفسية وأحاسيس وعواطف تحرك الإنسان نحو تقليد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور إيه في الأمور العادية يتلخص مما تقدم أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يكون تشريعا وهو ما تعلق ببيان مجمل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما يكون خاصا به. صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الأفعال أو الفضائل أو المعجزات أو نحو ذلك ومنها ما يكون امثالا لأمر الله عز وجل كغيره من المكلفين ومنها ما يقع بحكم جبلته. وبيئته التي عاش فيها وتربى على كثير من صفات أهلها إلا ما جاء الشرع برفض ورده ومنها ما لا يندرج تحت قسم من هذه الأقسام فإن ظهر فيه وجه قربة وخير وصلاح فهو سنة التشريعية أقرب وما لم يكن كذلك فهو من سنن العادات التي لا تندرج تحت شرع ولا يصلح أن تنسب إلى الشرع مخافة أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه ولما كانت الأفعال تقابلها التروك تكلم المصنف بعد ذلك عن قاعدة التروك النبوية خصوصا وأن القول الراجح لأهل العلم رحمهم الله أن التروك لها حكم الأفعال إيه معنى الكلام ده واحد قتل أخ هل يستوي مع رجل كان يسير بفلاه ومعه ما ووجد آخر قد أوشك على الهلك ورفض أن يسقيه فما هل يعد قاتلا أم لا الفرق بين الصرطين ايه؟ ان الاول فعل هو اللي اته تبو التاني ما فعلش ولكن عمل ايه؟ تركه يموت عطشا فلو قلنا ان الترك فعل يبقى يعامل معاملة القاتل على الاقل عند الله عز وجل في احكام الاخرة لكن لو قلنا ان الترك ليس بفعل يبقى ايه لا شيء عليه رجل ذهب الى محكمه وشهد شهاده الذور ان فلان له عند الاخر الف جنيه اثبت حقا لغير اهله طيب واحد استودع عقد قطعة أرض مثلا وطلب هذا العقد منه فامتنع عن دفعه لصاحبه مما ترتب عليه ضياع هذا الحق على صاحبه ياخذ حكم الأول اللي أثبت حق لغير أهله ولا لا يأخذه يأخذ نفس الحب على نفس القاعد اللي احنا قلنا اللي شاهد زور عمل حادث فعل يبقى يعاقب بمختبى فعله الثاني كذلك هو ترك عمل اللي هو المفروض ان يدفع الأمانة إلى صاحبه فلما كتم هذه الأمانة ترتب عليها ضياع حق أيضا فالراجح من أقوال العلماء إن الترك يساوي الفعل لأن النتيجة في الآخر إيه؟ النتيجة في الآخر واحد اللي قتله زي اللي منع عنه الماء لحد ما مات لأنه في الآخر إيه؟ مات واللي شهد زور زي اللي كتم عقد أو منع رد عقد إلى صاحبه النتيجة في الآخر إن فيه حق راح على مين؟ على صاحبه حق ضاع على صاحبه فالظاهر من أقوال العلماء إنه الترك إيه؟ فعل يؤيده آية وحديث طبعاً في أدلة كثير ولكن احنا نكتفي آية وحديث أما الآية فقول الله عز وجل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْهِ على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لا يتناهون يعني إيه تركوا إنه تركوا إنه لبق سما كانوا يفعلون الله يصنعون ها يفعلون لبق ما كانوا يفعلون فثم ترك فعل ولا لا ما هو كانوا لا يتناهون وبعدين قال ايه لبئس ما كانوا يفعلون فوضح الاية دلالت الاية واضحة طيب ومنه ايضا قول الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون القندق لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل قعدوا عن الحف او عن العمل ده ترك ولا فعل ترك ثم سموه ايه فعل فعل مضلل فالظاهر ان الترك يساوي الفعل لان النتيجة في الاخر هي ايه النتيجة واحدة اللي هي ترتب على الفعل هو اللي هي ترتب على الترك نعم فلأجل هذا تكلم المصنف على قاعدة الطروق النبوية وذكر من الطروق النبوية آآ ثمانية آآ أقسام آآ يعني لا ندخل فيها لأن حدثت بأن الماء مقطوع عن أهل طرفة نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم والناس يخشون أن ينقض ضؤهم فنكتفي بهذا القدر المجيب عن بعض الأسبة سريعا